أرواحنا، أرزاقنا، أيامنا، حياتنا، كلها من الله وإلى الله، فلتقبل في سبيل الله. بارك الله في الفردوس إذار وبين الناس عليك المانار هنيئا شهيد جوار ربي كريم منعيم أنعم جوار يا مدار دارك يا شهيد دعاك الله لبيت المناف هو ارقص تام ولن روح فجازك ديننا مزاخرا فاتب نفسها وانسلمت يا حنا ذات ملك يمينك يا شهيد ترى الجذو فاطر فلكا تمني وعند الله الى الاطامزيد اساند كذا سدا يا شهيد بَيْنَ النَّاسِ آلَيْتَ الْمَنَارَ هَنِئًا يَا شَهِدُ جِوَارَ رَبٍ كَرِيمٍ مُنْعِيمٍ أَنْعِمْ جوار إوا الصحب الكرام وانغر دعاز صوتك للحواء صور خاطلاوان ينتامون بقام سنا عيسى شعاعا لنا وقالت لي الانصام لي هوا فيك أين الناس <سؤال> عليَّ المَنار؟ هنيئاً يا